Bismillahir Rahmanir Rahim Alif Lam Ra Tilka ayatu al-kitabi al-hakim Akanal nasu an urhayna ila rajulin minhum an anziran naswa mubashshiril قَالَنَا الصِّدِّيقُ إِنَّ عِندَ رَبِّي قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ خَلَقَ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 الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر وقدره منازل متانا وعدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل Allahu fi s-samawati wal-ardi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 وَلَوْ يُعَجِّلُ الْمَآلَ لِلنَّاسِ الشَّرَّ وَاسْتَعْجَالُهُ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا 119. وإنشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون 110. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم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 117. ونحن أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم 118. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا إِنْفَعُهُمْ وَيَقْرِبُونَ 118. سبحانه وتعالى عما يشرفون 119. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا 110. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون 111. faqul innamal ghaib lillah fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin wa idha adaqnannas rahmatam min ba'di dharr wa ba'di 114. إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون 115. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة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 119. فلما أنجاهم إذا هم يبرون في الأرض بوير الحق 110. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم. بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَخْرَجَ مِنْهُ خَبَآتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّ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 124. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون 125. والله يدعو إلى دار السلام 126. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 127. وَلَا يَرْهَقُوا عُجُوهَهَمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ 119. كأنما أغشيت مجوههم 119. فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون 110. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلغ 124. وردوا إلى الله مولاهم الحق 125. وضل عنهم ما كانوا يفترون 126. قل من يرزقكم من السماء والأرض 127. من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت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 كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ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 تَفصيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبًا فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا Kadažlik kadzaba alladheena min qablihim fanzur kayfa kana aqibatu dhalimin wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil بريئون مما أعمل وأنا بريئ مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم 124. فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون 125. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم أحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ إِلَٰهِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِنْ مَنرِيَّنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُنَشِئُهُ شَيْدًا عَلَا مَا يَفْعَلُونَ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 اِذَا مَا وَقَعَ مَا انْتُ بِهِ أَلَا أَن آل وَقَدْ كُنْتُ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ويستن 124. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين 125. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم Jūs ei sudėkvi, bus gautas kaubą danos nausiktysi, many gan Ir laim, laikirdas realised Henkilinom. Hy este ant vertikėtojo su komand mealsime dau elsinaikyddos paabilės وشفاء لما في الصدور وودا ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم ar-rizq wa halala qul adina lakum am 'ala allahi tafturun al اكثرهم لا يشكرون وما تكون في شان وما تتلو منهم من قران ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهدا الا كنا عليكم شهدا اذ في ضون فيه وما يعذب عبادك بما قال في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا شرا في الحياه الدنيا وفي لا تبدي للكلمات الا ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا هو السميع العليم مَا وَاتِي وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ قَوْمٍ يَسْمَعُونَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ فِي السَّمَاوَاتِ هذا أتقولون على الله مَا لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع بما كانوا يكفرون واتلوا عليه النبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma la yahtanu amrakum 'alaykum gumman thumma quduu ilayya wa la in tawallaytum fa Uwa umirtuan ankuna minel muslimin, fa katzabu, fa ranġajina, uwa mamma, uwa filfulk, ua ġalna umħala, ifa uwa konella dina, katzabu bi ajatina, fa gurkai fa kana, mudarin. بعثناهم بعده رسلا إلى قومهم فجاءوه بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبا على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى و وملئه بآياتنا فاستكبروا, فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا, قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لم تدعون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 117. وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم 118. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا سيبطلون ان الله عمل المفسدين ويحقق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما امن لموسى الا ذريه من قوم على خوف من فرعون وملائ من يفتنهم وان فرعون العال في الارض وانه لمن المسرفين وقالن 119. وقالوا وعلى الله توكلناه ربنا لا تجعلنا فثنة للقوم الظالمين 110. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين 111. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا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 119. وأنا من المسلمين 110. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين 111. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون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 119. فتكون من الخاسرين 110. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون 111. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَرَفَعْنَا لَهَا إِيمَانًا وَإِلَّا قَوْمُ يُونُسَ إِلَّا قَوْمُ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حين ولو شاء undikulluhum jami'an afa anta takrahun nas hatta yaqulu bi 17. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون 18. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين 118. وننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين 119. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين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 فإن فعلت فإنك إذا مِنَ الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدا فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكي